وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا موسى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 وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا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 فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلق لكم وفيها نعيدكم ومنها ومنها نخرجكم تارة أخرى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 من خلافٍ ولا أصلّبَنَّكم ولا أصلّبَنَّكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف لا تخاف دركه ولا تخشى فأذبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هدا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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ حُمِلْنَا أُزَارًا مِنْ زِنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا قَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 وَأَنفَذَ هَذَا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًانَّهُ فِي الْيَمِّ الْأَسْفَلِ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 إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالثَّم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ وَلَا وَلَاهُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكى